يا تربة الفرد وزعز مقامها في كل عاشورة مناظر حسينية بصوت الرادود ميرزا حسين كاظم من تحتها يجري الفرات معلل بالشهد أبيض للنواظر يصطر إيها التربة بذكر البلاء وتشرفت جسم الحسين ابن الامير وفاطمه وجسم الطفيل اللي وقف ابو فضل وعليها صار دمع العطيل العالمة وفرت بنات الهاد فيها مهر ولاد وبلا خيام يا ويل ولا وبها اعتلى رأس على رأس القناة يتلو الكتاب وزينب تسترجع يا توبة الفرد وزعاز مقامها في كل عاشراء بالدم تنبع